بعدك عن ع ا ل ش قادر ه تبقيت يكمل بغيرك ط ر ي ق ه وحياته لو كنت ف ك ر ه ان بعدك عن العشق تبقي تخدعتي ووهمك رماكي فعذابه 「لو حتى هعيش وحيد」「これをねお邪魔よりも」 معاني「حالف مع يعلم ب ذ ل ك بشوق ح ن ا ن ه والي يضيع ح ب ي ب ه م ا ض ي ف الغرام」 خليكي هناك بعيد لو حتى هعيش وحيد